مكسوره او ا ل أ ك ل من آ ن ي ة م ك س و ر ة هو نهى أ ن يشرب من إ ن ا ء مثلوب طيب هذا النهي هو ل ل إ ر ش ا د يعني ا ل أ ف ض ل الا تشرب من الكوب الذي هو مكسور وتضع ث م ك على الشعر أ و على الكسر ل أ ن ا ل أ و س ا خ غالبا ً تتراكم في المكان المكسور فتشرب من جانبه مثلا من مكان ثاني ما عليك ب أ س وهكذا ا ل أ ك ل في ا ل إ ن ا ء المكسور جائز ما عليك ب أ س لكن لا ت أ خ ذ يعني في محل الكسر نفسه و إ ل ا النبي صلى الله عليه وسلم كسر له اناء و أ خ ا ط ه بشيء من ا ل ف ض ة فما عليك ب أ س إ ن شاء الله قد يكون من باب أ ن ه ا تتراكم ا ل أ و س ا خ على ا ل ك أ س الذي هو مكسور أ و مثل القزازات قد تؤذيك بقطع بعض يعني تقطع ربما ض فمك فتجتنب الموضع الذي منه الكسر قال هل يجوز التغني عند قول